5. untuk mengenahkan keality tilis dan menggunakan kelangsung apabila resolu, jika semua usahai ke selamat datang Anda leァ软rab,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 او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم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 Ya ayuhah الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّ مَالًا وَأَوْلَادًا فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Ya ayuha الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 Fainyatahu, fa inna Allah bima yagmalun bacinir. Wa inta walau fa alamu an Allah maulakum nigma maula, wa nigma nacinir. Fa alamu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 أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا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 Inna Allah qawiyun shadiidu al-iqab Zalik bianna Allah lem yakumu ghayiran nirmata An'amahaa ala qawmin hatta yugayiru maa bianfusihim Wa anna Allah sami'un alim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 fَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم